وَإِذْ يُرِقُّ مُنْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنٍ قَلِيلًا وَيَقَلُّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِذْ يُرِقُّ إِذْ فَنِعْمَ مَنْ صَلَّى وَقُومَ فِي أَمْنٍ يَكُنْ يَعْلَهُ أَقْوَى كَانَ مَصْطُولًا وَقَالَ اللهُ ترجع